الوحدة السابعة الدرس الأول الأبناء الذين يعيشون في شوارع المدن الكبرى واحد ظاهرة الأبناء الذين يعيشون في الشوارع أصبح ظاهرة الأبناء الذين يعيشون في الشوارع من الظواهر المقلقة للمجتمعات يزداد عددهم بالمدن الكبيرة يوما بعد يوم منهم من يستخدم مواد ضارة مثل التدخين والمخدرات والكحول منهم من يرتكب جرائم مختلفة هناك أسباب كثيرة لظاهرة أبناء الشوارع منها انفصال الوالدين وهو من الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة وتشير الإحصائيات إلى أن معظم أبناء الشوارع لديهم آباء وأمهات على قيد الحياة الفقر إن الفقر قد يؤدي ببعض الأسر إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع المشاكل الأسرية لا شك أن الأطفال إحساسهم رقيق وكل توتر يحدث داخل الأسرة يؤثر سلبا على نفسية الطفل فيجد في الشارع ملاذا لنفسه ترك الدراسة تقول الأبحاث العلمية إن كل أبناء الشوارع يأتي من بين الذين لم يكملوا تعليمهم لسبب أو لآخر ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بالقضاء على الأسباب المذكورة أعلاه.